أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين ونسمى الشيخ العباد حفظ الله مسحابا وامتنوا الله صلى الله عليه وسلم أراضي الله زي ديوبور وأمته أم أباون أم بور كلك أم أزلزفيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم ما صحاب وامتمع الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ديوبور وأمته umma ambao ni bora kuliko umma zilizopita wayalihi muttabiun Wanawafuatia masahaba attabiun wale waliokutana masahaba wa mtume wakamuamini mtume sallallahu ala sallam na wakafa katika uislamu hao wanafuatia masahaba wa mtume wa alayhi thumma atba'u attabiin kisha wanafuatia hao tabiin Hawa ndio umma bora ndio wanaoitwa as sala watu walio tangulia ni karne tatu hizi bora karne ili ya masahaba kisha wanaofuatia masahaba kisha wanawafuatia hao wenye kuwafuatia masahaba al-kitab wa wasunna ala fadlihim wa nublihim na hadithi zinafahamisha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 فيه وقول الله تعالى محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والوليوم و... الله والذين معه والوليوم جناه أشداء على الكفار ني رحماء بينهم نو يهروم بينايو مصحابة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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير يقول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل sio sawa katika nii, wale waliotoa kabla ya kufunguliwa mji wa Makka wakapigana jihad kufunguliwa mji wa, maka, jihadi, kufunguli wa, wa maka. hawa daraja zao ni kubwa kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa mji wa, wa Makka wakapigana baada hiyo lakini wa kullan Allahul husna wote hao Allah amewahidi pepo masahaba wote wa kullan waadallahu وكل مmoja katika hao ambao walitoa kabla fathi makkah hapo kila mmoja katika hao waadallahu alhusna aamewahidi pepo wallahu bima ta'maluna khabir na Allah anajua hayo mnayoyafanya wa qawluhu Yabitaguna fadlam minallahi wa ridwana Wayansuruna allaha wa rasulah Ulaika humu Wale mafakiri wa muhajirin Wale waliukua maka Wakahamiya madina Ambao katika mji katkamdiwa wa maka Wa amwalihim malizawa zika tkuliwa Yabitaguna fadlam minallahi wa ridwana Wa megura madina لِأَجْلِ يَقْتَطَعَ فَضْلَ اللهِ وَرَضِيَ عَنْكَ وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَنَمْنُصُرُ عَضْنَمُ تَمْوِكَ إِنَّ هُمْ صَادِقُونَ هَؤُلَاءِ وَقَوَلِي وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم وَلَا يجدون فِي صُدُورِهِمْ Weyukfiruna ala anfusihim Walau kana bihim khasasa Wali ambao wa nyumba Na imani kabla yao Wana wapenda wali wali kwao Baada ya Allah kuwasifu muhaajirin Wali masahaba wali yukua makka Fasa anasifu wali ansar Wali yukua madina Wakawapukea ndugu zao muhajirin. Yuhibbuna man haajara ilihim Wana wapenda wali, wali kwao Walaya jiduna fi sudurihim haja tamimma yutu utu. Walahafati katika vifua vyao haja yote katika wali yupewa. Wayuthiruna ala anfusihim wanawafadlisha wenzao kuliku nafsi zao. Walaukana bihim khasasa hata kama wawo wanahaja lakini wanawakitari na kuwafadlisha wale wenzao wanaotokea maka wageni hivi ndi wabukua Ansar wa madina walipuwa pekwea, walipuwa pokia wale muhajirini wanaotokea maka wakawa hawana kitu mali zao, mizi wa chamaka na jamaa zao, na nyumba zao wale wakaja pale mtume salam akafanya uhuwa baina yao undugu baina ya muhajirini na ansari wali wakaribisha muhajirini pale, pale madina Paka wengine wakatoa mali zao Kuapa ndugu zao muhajirin Wengine wakawambia Kama wei una mke basi wake zangu hawa Nambie nmoja ni muache Ni kupewewe umuwe Hakatha kanal ansar Wal muhajirin Waman yu kashoha nafsi Faulaika humulmuflihun Nawale wenye kukingwa na ubakhili Wa nafsi zao hao ndiyo wenye kufaulu Waman yu nafsi fa ulaika mufrihun wale wenye kukingwa na ubafili wa nafsi zao hao ndio wenye kafaulu walldina ja'u min ba'dihim rabba rabbana gfir wali wa liikhwanina alladhina sabakuna bil iman na wale waliokuja baada yao wanasema emu la wetu tusamehe sisi na ndugu zetu ambao wametutangulia kwa imani Wala tajal fi qulubina ghilla lil amanu usijalihi katika nyoo na hasad Kwa wale amini rabbana inna raufur rahim e mulawetu wewe ni mpole na mwingi wa hizi baadhi ya aya zinazoelezea ubora wa masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim نا قبوا ونجوا بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم من مصحابا واقي كشنا تابعون كشأ تبع التابعين ومنما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم كتعدد الزكوجة ولزيا فضل زهام صحاب رضي الله عنهم منين يمتوم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم بوريا وقت نيواط ولي قرنيانغ يعني هاو الصحابه ثم الذين لونهم كش وانوافواطيا مساحابه امباو تابعون ثم الذين لونهم كش وانوافواطيا هاو تابعين امباو التابعين الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واللفظ للبخاري وروايا أيضا واللفظ للبخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بورا يا أمتي وانغو Ni wali waliukua katika karne yangu Bora ya umati wangu ni hili karne yangu Masahaba Thumma alladhina elunahum kisha wanawafuatia hao Thumma alladhina elunahum kisha wanawafuatia hao Kala Imran Fala adiri Adhakara bada karnihi hii karneini au thalatha Sijui alitaja Baada ya karne yake akataja karne mbili Au tatu zilizo baada yake وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو في آم من الناس فيقال لهم فيكم مرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان Zitawajia watu zama ambazo yaqzu fi min minan nas. Watapiyana vita kundi katika watu Fayukalu lahum wataambiwa, Watawulizwa Fikum marraa rasulallah sallallahu sallam Jee katkanini. nyinyi Kuna wali mtume wa allah sallallahu sallam Fayakuluuna naam Watasemandiyo Fayuftahu lahum watafunguliwa miji. ثم يغزو في آم من الناس كش التبيان كد جينك كتكواته فيقال لهم وتولزوا فيكم من رأى من صحبا رسول الله صلى الله سلم كتكني كونوا لي وانو لي مصحبا ومتم وع الله سلم فيقولون نعم وتسمديه فيفتح لهم وتفنولي وحاني تابعون ثمّ في آم من الناس كش التبيان فيكون فيقال لهم وتولزوا هل فيكم مراء من, من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيكت كانيني كنا وليو وعونا والي أباو ومسه بيانا نما الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم وتسمانديو فيفتح لهم وتفنغلي ومجي هاو لأتباع التابعين رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلمين ويوهيزي حديث زوته زينيليز قرنهيزي تات بورا زأمه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة مسي وتكان ما صحبواه la tasubbu ashabi msiwatukani masahaba wangu lau mmoja wenu angetoa mfano wa jabali uhud dhahabu angetoa dhahabu mfano wa jbali uhud akalitoa fi sabili lillah ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu isingefikia kibaba cha mmoja wao wala nusu yake jinsi ya fadhila za masahaba zinavyokubwa watu walio waliojitolea mali zao na nafsi zao Wakajivlea muhanga wakauawa katika jihad sio kitu kidogo kwa hawa hakuna yote ambaye atafikia fadhila zao hawa masahaba ridwanullahi taala alayh hakuna yote waliokuja baada yao wataofikia fadhila zao kwa sababu wamepata sifa za Allah Subhana wa taala Pia sifa hizi za mtume sallallahu alaihi wa sallam Alhadithi raahu al-Bukhariyu Wa Muslim min hadithi yabi saidi al-Khudiri Aradhiya Allahu anu Na hapa Uovu na ukafiri wa mashia Arafila jinsi wanadhi wa, wa masahaba Kama kwamba mtume aliamrisha wa tukano mtume amekataza Na nahi makatazo ya mtume ni haramu Ni haramu kuwatukana masahaba Wao mashia marafida wanona kama ni halali Kama ni amri ya mtume Kumi ni makatazo ya mtume Kuwatukana masahaba Lakini mashia ha hao wanawatukana masahaba Wanawalani masahaba Bali wanawakufurisha masahaba hao mashia wala wao wow, hawajafanya Nolote katika usna Masahaba oliojitolea hawa Wakaitetea dini ya Allah kupigana na kujitolea muhanga Wakawawa hao marafila Wamefanya nini katika uislamu Vidi ya kuwatukana masahaba Na kukataa kurani Na hadithi za mtume za salam Hawaja Bali wanakataa kurani Wanakataa hadithi za mtume za salam Halafu masahaba Na kuwa kufurisha La tasubu ashabi Siwatukane masahaba wangu فلو ان احدكم انفق مثل أحد ذهبا لو موجوان ان جitoa dhahabu mfano ajbali uhud ma balagha mudda ahadim wala nasifa isingefikia kibaba cha mmoja wao walichokitoa wala nusu yake rawa al bukhari wa muslim min hadith ya bi sa'id al kudri radhiyallahu nyota ni, ni amana mbinguni fa ida dhahabat nujumu atasama amatu adun nyota zikishaondoka mbinguni zitajia zitazijia mbingu yale ambayo yameahidiwa kwa mbinguni fa ida dhahabat nujumu nyota zikishaondoka at asamaa amatu adun Mbingu zitajia yale wa mbinguni kwamba sasa ni kiama wa ana amanatul li ashabi mimi nami ni amana kwa masahaba wangu fa idha ata ashabi ma yuadun nikishaondoka nikifariki yatawjia masahaba wangu yale ahidiwa wa ashabi amanatul li ummati na masahaba wangu ni amana kwa ummati wangu fa idha dhaaba tha ashabi ata ummati ma yuadun يُنْرُكَ مَسَحَبَ وَانْهُ يَتَوَجِيَّ أُمَتِ وَانْهُ يَالِيْ وَلِيُّ أَهِدِيوَ رواه مسلم من حديثة به موسى لشعره رضي الله عنه وَأَفْضَلُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ لَسَلَّمَ رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون بورا ومَسَحَابَ وَمْتُمِ صَلَّى اللَّهُ رضي الله عنهم نما خليفة ونغوف ويني كوانغوك المهديون ويني كوانغوزوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وترتبهم في الفضلي كترتبهم في الخلافة مفجلوا واو كتك فضلنا وبورا نكما مفجلوا واو كتك الخليفة خالفة قوازاني أبو بكر نصدق ننجيبورة كليكووتي كيش عمر بن الخطاب كيش عثمان كيش علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة مبانغواه كتكى فضلا نوبورة مكاما مبانغواه كتكى خالفة ويدل على ذلك دليل يهلو ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال قلت لأبي لمولIZE ببيانه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت جاني بورا ولك وتوتي بعد يمت وع الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر علي أبي طالب بقسماني أبو بكر قلت ثم من kisha nikamuliza kisha nani ala Umar wa khashitu an yaqula Uthman nikaogopea kusema ni Uthman qultu thumma anta Nikamuliza kisha we ala ma ana illa rajulun minal muslimin Sikuwa mimi ni mtu tu katika waislam ma ana illa rajulun minal muslimin Sikuwa mimi ni mtu tu wa kawaida katika waislam وروى الإمام أحمد في مسنده تحقيق صعيب الأرناؤت وعادل المرشد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشاعبي قال حدثني أبو جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير علي بن أبي طالب والكواكي مويتا وهب الخير قال Halali aliyun ya abaju Juhifa ala uhbiru kabi afwali hadhi ummati bada nabiiha. Hivi sikufahamishi bora wa ummati huu baada ya mtume wao hala akasema kultu bala Nikasema kwa nini nifahamishisha ala walam akun ara anna ahadan afwala miu. Sikuwa mimi nikiona yoyote Kwa bora zaidi kuliko huyo. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر بوري أمته بعد يمتمواعني أبو بكر وبعد أبي بكر عمر نباد أبو, أبو بكر عمر وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه بعد يهاو كون منجيني وتاتوا نهجم تاجا وبعدهما آخر ثالث ولم يسميه بعدها أبو بكر بن عمر كنا منجين وتاتوا لكنها جمتاجا وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم قال وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابن عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة أثره علي إلى بقية حيفة يبكي جاكا مسلم أحمد وزاوية دي هي عبد الله بن الإمام أحمد من طرق صحيحة أو حسنة وأرقامها من ثلاثة وثلاثين بعد الثمانمائة إلى سبعة وثلاثين بعد الثمانمائة وإحدى وسبعين بعد الثمانمائة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم تلكوتك وفنبورا بين يواته كتك زمزم تومسا سلم تنم فنبورا أبو بكر كش عمر حش عثمان بن عفان رضي الله عنهم هي نكتة الله عليه كنا نخير بين الناس في زمن النبي كتكزما زمتم صلى الله سلم فنخير بابكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم وقال الحافظ ابن حجر في التقرير في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات في رمضان سنة أربعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة وان وامتمزة سلم على فريكة كتكمزة رمضان موكو أربعين من الهجرة وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع آل السنة نيسيكوهيو جيو بورا يواليو هاي كتكانادامو دنياني هي نيكوي تفاق يا علي سونا علي ابن أبي طالب وكاتبه نبورا يواليو هاي كتكانادامو ها بدنياني ومما جاء في فضله وفض خلافتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لعيبال ابن سارية رضي الله عنه كتحديث dzilizokuja kuelezea fadla za hawa masahaba na fadla za khalifa wao maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ka hadithi ile ya ibad ibn Sariyah fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara kathira hakika atakaeishi katika nyinyi baada yangu ataona ikhtilafu nyingi kwa waislamu fa alaykum bi وسننه الخلفاء المهديين الراشدين لازم يا نيني na sunna zangu na sunna za mahalifa wenye kuongozwa waongofu tamassaku biha zikamatihi sunna hizo wa'dhuu 'alayha binawaajith naziumeni kwa meno yenu ya mwisho wa iyyakum mu'ahdathati al'umur na kuzushwa وَنِكِلَ لِلُّوزُوشُوَا نِبِدْعَ نِوزُوشِ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ نَكِلَ وزُوشٍ رواه ابو داود والتلميدي وقال التلميدي حديث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء وخليفة ووتومة نمياك ثلاثين كي الله سبحانه وتعالى انام فالمة او فالمواك انام تاك لكن اوتومة وخليفة واك نمياك ثلاثين وخليفة ووتومة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء رواه مداود وغيره وهو حديث صحيح اورده الالباني في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء أمين أقول وسهيه وحدثه كنت كان مع علماتها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول ما صحابة, الله ليفو. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول ما صحابة وامتمع الله صلى الله عليه وسلم نواد لف لثناء الله عز وجل عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم كسبب يا سيفز الله عز وجل عزيز علي وصيف مصحاب من فوق سبع سماوات pia na kwa sababu ya صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين مصعب هاو هو يحتاجي تعديل يوج وعدل شواط نتوثيق يموثقين ونما صحابة علماء الجرح والتعديل هاون جونوا مغلي أم توراوي الحديث عقب بهون عدل بهون ثقة بهون كذا علماء الجرح والتعديل وحديثي فسم صحابة هوا هواه تاج تعديل زعاء مع علماء سب تياري الله سبحانه وتعالى من وصف من فوق سبع سماوات أكوفنن وأدلف قل حويتاج تعديل يا علماء معدلين ولا توثقيا ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقول عنه صحابي لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة جمال السلف ولتاجكت كتراجم Eh, zile historia Na tarikh zile za maulama Wakianza alizaliwa wapi Wanafunzi waki nikina nani Mashechi waki nikina nani Kasa akiwa huyo anefanywa Tarjama ni sahabi Wanatoshimezeka kuzema sahabiyun Bas La kuruna tauthikan Wala gairahu Hawataji tauthik wamba huyu Amefanywa nithika ni, ni, ni, ni, Wala gairahu Mimma kanu yaf fi ghayri sahaba katika mambo ambayo walikuwa akitaja kwa asiye kuwa sahabi asiye wa sahabi walikuwa akitaja huwa aidhan au huwa ni kadha, au huwa ni dhaif au huwa ni munkaru alhadith au ni au ni saduqu Hada fi sahaba lakini sahabi akitaja sahabi basi wanatosherezeka kuonesha kama masahaba wote ni udul ni wadilifu قال ابن عبد البر في التمهيد ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه هكونا فرق بين التابعين قمتاج صحابه أم يحدثه أمام حديثه أو قمتاج في وجوب العمل بحديثه كتكولزيم وقيتمي حديثيه لا يكون فرقا بين هذا التابي كم تجدنا لأولى الصحابي عم بي حديثي أو لا يسميه أو أسم تجدنا لك في وجوب العمل بهديفي كت كولازيمة وقيت هو حديثياأكهو لأن الصحابة كل كلهم عدول مرضيون في قاتو أثبات ثم مسحابة وتنوادي ليفو wenye kuridhiwa ni thiqat moja katika daraja za muhaddithin ambao ni wale wanaotegemewa ni thiqah na asbat hizi ni daraja za wale ulamaa aljarh wa mtu ni thiqah ni kwamba huyo hana wasiwasi hadithi yake sabtun kadhalika hakuna wasiwasi katika hadithi yake asbat وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. في القيام وماله وفي كيانه مع علماء وحديثه وفي كيانه قبل مصحابه. وحكونا صحابي أبناء ضعيف. حكونا صحابي أبناء خفيف الضبط. حكونا صحابي ووتن يودي ليفو وتن ثقاف وتن أثبات. وقال القرطبي في تفسيره فالصحابة كلهم عدول وأصحاب وتنوادلوا اولياء الله تعالى وأسفيائه لموالي وpenzi الله wale wasafi في بعد ذيك بعدا يا متومه بعدا صلى الله عليه وسلم من خلقه بعد الأنبياء ورسله و الله بعد يموتوا واقف هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة هن مذهبوه يا للسنة و copies كتكم ثم قال الشيخ العبد حفظه الله Wakat zahba tishirthimatu La mubalata bihim Ila anna hala sahaba Kahali gairihim Fayelzamu البahtha An adalatihim Kikundi kidogo tu Chawatu wambacho sita kuwa jali Wanasame kuamba Hali ya masahaba Ni kama hali ya watuengine Ni lazima kutafuta Wadilifuwao Wakat zahba tishirthima Imekwenda Kikundi kilogu cha watu ambacho la mubala tabihim haina haja kuwajali wala kuzingatia manino yao wanasema nasema kwa hali ya masahaba ni kama hali ya watu wengine Fayelza mu'lbath an adalatihim ni lazima kutafuta uwadilifu wao لكن هي نقولي كيكون كيلوجوتو لكن وينجي كتكم علماء أئمة هذه الأمة وهم يكون كم مصحابو تني وادي ليفو هينا حاجة كتفو وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة المجلد الأول صفحة سبعة عشر واتفق آل السنة على أن الجميع عدول آل السنة ومفكينا وكم مصحابو تني وادي ليفو wa lam yukhālif fī dhālika illā suzūz min al wa khālif qawlī hīa isbukwa kikundi tu kidogo cha wazushi ndicho kilicho kilicho khālif ya masahaba wote ni udhur sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala wasifu masahaba wewe watafuta nini watafuta uwadilifu gani zaidi ya kusifiwa na na na Allah halafu mtume sallallahu alayhi pia akawasifu watafuta mwana wa gani tena awape ودلف ما صحابه لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المهتدع جعله خالف قوله وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي صفحة أربعمائة إلى هؤلاء الشذوذ من المهتدع الحافظ السيوطي كتك تدريب الراوي عمواشرية هوا وليوتوك كتك قياس وزوشي Wakatoka katika kauli hii Fakala Wakala til muotazila illa man katala alia Muotazila waho Moja katika vikundi vipotofu Wanasema kwama, ma Masahaba ni waadilifu Ispukua wale wale upigiana na Ali, Katika vita jamal na sifir Haa ha, muotazili masema hivu Masahaba woti ni waadilifu wale wale na Ali, Vita katika vita vajamal na sifir Wale siu waadilifu هين قولي معتزلا أما بوهاي تجمعي وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث صفحة 64 بعد المئتين للصحابة بأسرهم خصيصا ما صحبوت ونصف معلوم وهي سفينة أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم هاي يلزق ودليل فيو يو تكتكها هين خصيصا الصيف واليوناوم صعبات لا يسأل عن عدالة أحد منهم هيلزيء ودليل في وجهك بل ذلك أمر مفروض منه بل هي لن يAMBALIMيشماليزوا لكونه معن الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع ما يعتد به في الإجماع من الأمة كسبواه وقوتيلا Muaddalin Wa mifanyo kabani muaddalin Waadilifu kwa nusus Za Qurani, Na nususi za hadithi Na itifaki ya wale wanaohisabiwa Kwa itifaki ya Masahaba Kwa itifaki ya ahlu sunnati wal jamaa ambao ni masahaba Wa kwamba kwa ni waadilifu Baada ya nususi za kitabu Na sunna na hadithi Hakuna tena mmoja anaitia lino lake. بعدها ما صحابه هوا وسفيونا الله نمتمواك صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال صفحة خمسة ستين بعد المئتين ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة كش أمة أمي وفكيانة ودليف وما صحابة وط الفتن منهم ولي ولي وينجيا كتكزي لفتنة فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتدوا بهم في الإجماع إحسانا للذن بهم ذلك يتفاق يا مولماء ونوزنغتوا فكذلك يتفاقياه وعادل يقوى ذنيا في زور ما صحبهاه إحسانا للذن بهم وعادل ونظرا ila ta tamahada lahum alma maathir na kwa kuangalia pia yali ya katika sifa za masahaba Waka Allah subhanahu wa ta'ala ataha liijmaa ala thalik likaunihim nakalata sharia. kama kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametua naiijmaa kwa hilo kusabu wao njiho walonukushiri Allah صحابا جوا لنقو شريع الله ومين نقو كامتون محمد صلى الله عليه وسلم وكوافكشية تابعين تابعين واتباع التابعين انفكيك في كويت شريعي الله عالم وقال الناوي في, شرح في شرحه على مسلم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماء على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين الحفظ الناوي كتابه شرحه على صحيح مسلم اسما قال اتفق اهل الحق وموافقينه واطو حق ونوالي ونوزينتيوا في اتفاقي وموافقين على قبول شهاداتهم يقبلوا شهيدي واو هاو الصحابه ورواياتهم وما قبزيو حديثي وكمال عدالتهم نوكم لفوا ودلفواه ومن وفكيان هيفو رضي الله عنهم أجمعين وقال الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 46 كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله كل حديث يباي إسناديا لمتصل ميشكانا سمن كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث يباي بين ميشكانا هاي كتika بين واليوبوكيا حديثيو نبينا يمتو مسلا لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله سي لازمك يتمي حديثهيه اسبقوا بعده يكثبوته ودلف ولرجال واك ولوليبوكيا وواو وادلف كل حديث اتصل إسناده بينما الرواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله isipokuwa baada ya kudhubutu uwadilifu wale rijali wake wapokezi wake wa yajibun ahwalihim nani lazima kuangalia katika hali zao hawa maruats wapokezi wa hadithi lazima waangaliwe hali zao huyu vipi huni auuni au huni dhaif au huni layyin au ni saduuk au ni ahwalihim lazima kuangalia katika hali zao siwa sahabi الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبقوا صحابي صحابي أباية أمير فعيش حديثكم صلى الله عليه وسلم هو يهانجليوي لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم سبقوا يدل فوما صحابة نيويني كتبوتو نيويني كجلل كان وسباب يتعديل الله لهم الله أمي وفنيني معدلين Allah مشاه فنها وإخباره عن طهاراتهم نبيك وليزك وAllah أسفوا مصحابه واختياره لهم في نص القرآن نك واختياره الله سبحانه وتعالك ختار مصحابه في نص القرآن كت كنص القرآن عايزه للزصوم رحمة الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سد ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تعديل الله ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك الختيب البغدادي كشاكتجعيز الله نحديث زمتمت السلام كتككوينزيهيو تعديلي يا ما صحابه radhiallahu ta'ala anhu walidharika ykulu ulamaa alhaadhi jahalatu sahabi la taburu jahalatu sahabi la taburu arrajulin min ashabin mepukiwa na mtu moja katika masahaba wa mtume sasa mahali wa sima sahabi la taburu kutumjua huyu mtu huyu ambaya mishakla katika masahaba haidhuru silazima umjue nani katika masahaba الجاهل الصحابي لا تظروه كونيش أقول بابو تني <تصفيق> واحد يليفو سيموجا موجا تني هذا الموضوع طويل موضوعين دافون اكتفي بهذا القذف الله, أعلم. صل الله على صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه